Thank you. هؤلاء الأصناف الخلافة قال على المشاهد الإسلام كما في النظم الذي بين ايدينا ويدعى خصوه الله يوم معالجا هؤلاء خصوه الله فعلا حبا ومن خصم الله خصم ومن حاربه حوربه وغسره ويدعى خصوه الله يوم العادل الى النار طرا مع شر قدريته سواء نفهم المراد بهم القدريه المعتزله اوسع او يخاصمهم به وهؤلاء هم الجبرية اثبات جنه صفراء يخاصم بالله أو او ماروا به الشريعه جادلوا تعارض الشريعه والامر والنهي هؤلاء الخصوم لله عز وجل مخصومون محجوجون مفلوجون وقد كنا قرانا شيئا مما تحتلنا ويبنوا شرط الإمام تعلمه عبد الرحمن بن ناصر السعدي في هذا الموضع عندما ذكر الايه وفيها سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا آبا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبضين حتى ضربوا سنة قل هل عندكم من علم لنا ان تتبعنا الا الظن وَإِنْ أَنْتُمْ لَا قُلْ فَلِلَّهِ بِحُجَّةٍ بَالِقَةٍ فَلَوْ شَاءَ أَلْهَبَكُمْ اجمعين بعد أن ذكر رحمه الله تعالى ان الله عز وجل خلق في الإنسان إرادة قلبية وقوة بدنية عنهما تصدر أفعاد العبد خير وشر وذكر كذلك أن الله عز وجل خالق السبب والمسبب فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء والعبد فاعل الحقيقه لفعله اما بالخير واما بالشر فصاحب الخير مثاب وصاحب الشر معاقب اذا شاء الله عز وجل وايضا ذكر شبهه استدلوا بها القدريه المفاهد وسبب أسمية العلماء لهم بأنهم قدريه أنهم بارك الله فيكم نخو تقدير الله عز وجل الأشياء واثبتوا قدرة العبد واختياره وقالوا قدرة العبد واختياره مستقل عن مشيئه الله وإرداد فمن هنا سموا بقدريه كما ذكرت قول لو أن رجلا جاء وقال أنا أستطيع أن أصنع بابا من خسر فكنا هو ولو جاء أخر وقال أنا أستطيع أن أصنع سيفا من حبيب فقال لنا حداد لو جاء اخر وقال أنا أستطيع أن أصنع حذاء من الجن قلنا حتى هؤلاء في القدره القدرة على أفعالهم والمشيئة الكاملة من العبد على أفعالهم وأن قدرات العبد وأن مشيئة العبد مستقلة لا تابعه ولا سابقة من مشيئة الله فمن هنا حق أن يسموا بالقدرين حق أن يسمه بالقدرين وعندما يقال فلان رمي بالقدر اي هو من هذا التوقيت رمي فلان بالقدر وفلان تكلم بالقدر معناه فلان يقول بالقدر على السنه فلان يتكلم بالقدر اي بالبنان في بطن العبارتين معناه فلان يقول بالقدر يعني يثبته كما يثبتها لسنه الجماعه لكن فلان يتكلم في يعني يقول بطول قدرين ومن ينبغيش من ايه رمي بن كراءه فلان نويا بن كدر ايه رمي بن واحد صاحبه وحرف رمي بن كدر كنا نمر ضيق بعض اخواننا فلان نويا بن كدر لاب الحمد ايه ايه جمع اللي بعيد زداً زداً ما لا ستبع فيه؟ بعيد ما ظهر؟ فلان رمي بالتضر يعني ما؟ يقول بقول في القدر أن العباد يخنقون أفعالاً وأن القدرة الله وتقديره من فيه؟ شوف المعتذر يقول كده؟ الجامعين تصفروا كلها لأن العباد لا قدرة له ولا اختيار ولا مشيئة فسوى بين الأفعال الاختيارية والأفعال القسرية والأغرية والله سبحانه وتعالى أبت مشيئه للعبد وما دشاؤون إلا إن شاء الله الله العالمين دشاؤون لمن شاء بكم أن يستقيم إذن في مشيئة إلا الذين قابلوا قبل أن تقدروا عليه للقدره ما هو بشيء شيء منه مصر هو دي استطاعه يبقى فبيقول بقى ده الشيء الثاني عايز يقول عايز بيقول المعتزله بيقول اول ما ادى معنى العقل زعموا انهم كلهم يقول بقول اهل السنه والجماعه في, في القدر ان الله يلزم هذا الجبر وانه يرضى عليهم غير رسول فاستدلوا بالاي تعالوا نشوف لما استدلوا الايه واشطوا بها كيف وقعوا في مصب خطير ومذله عظيم وكيف يتجوب على الايه وكيف وكيف على الشبهه قال انه استدل بالاي وقلنا ليك يا اشرف آه إن الله ذمهم على هذا الطول وعاقبهم على هذا الطول فإيش علاج شو هذبه عند محدث يعني إن إحنا نقول ايه الله لا يشاء المعاصي ولا يشاء البغاء ها العب ولا يشأ مشيئة مسلطين له وراءه ليس تبع على صديقه وأن العباد الذين يسبونا فعل شو؟ عشان يقولك إن إحنا لكي نفهم الآية صح هذا في فهم معتزنا لكي نفهم الآية صح لابد أن نطول أن العبادة نكون معها ما هذا؟ المستجير بعمل عند كل كان مستجير من المضيبة من النار صح؟ المستجير ويا. بعمل آية؟ أن كل وضعه كان فقروا من عاجل وقعوا في اربح لو الزنبور هذا جاي دا هذا؟ لا إنت منه؟ عطيت يدك في فم أفع كويس؟ ايش؟ ضبوكي صح؟ نقرب من مازق خفيف الى مازق كثير هذا مشكلة مشكلة عظيمة من يحط يد في كل قالوا الله سبحانه كنا لا لو شاء الله خذ بخ من الشو ما ليه وعيش شو كيف قيموها خطا ثم نرد عن فهم الخطأ ندري أول شيء فهم خطا قالوا آه حيث ان الله وقف المشركين ودمه معافا حيث قال إن أفعال أكد فشاكل الله إذن لكي نفهم الفهم الصحيح نقول العبد والذي الشأ ومشيئة المستقبل عن مشيئة الله تشعب اللي عليك هل فهم خطر غلط بيعملوا كده اسمه ايه مش بيعملوا, بيعملوا كده انا خطأ. تمام واضح تعالوا بقى هشو. استعدي رحمه الله ماذا سيقول في صفحة 19 خليكم اكتبت جميل قال فأضمرت أعدال من صورة الآيارة ان أن الاحتجاز منتظر عن معاصي بعض ضيارة أول شيء آية الآية وكبرت في عدة مواضع بأول حاجة أي في الآية الآية صح عن عبصوره النقر وقال الذين شاؤوا لو ان الله من بدون شيء نحن ولا اباؤنا ولا حضنا من شيء كذلك فعل الذين قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين طيب في سوره الموضع الثالث وطلوا شاؤوا من عبدناه ما لهم من نفس ولا برهان ولا دليل ولا نور مبين قال وقالوا وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم من ذلكم علم ان كان الرحمن رضي هذا الكفر ورضي عباده الاوثان فلماذا ارسل الرسل وانزل كفر لماذا اذا هؤلاء جدلوا بالباطل ولا يجدلكم علم قال الموضع رابع واذا قيل لهم الم انفقوا مما رصفكم الله قال الذين كبروا للذين أنطعموا من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا بظل المبين سورة ياسين إذا كم وضع لكم؟ السورة الألعاب وبعدين في سورة النعب آية هم سورة الألعاب وبعد هذا سورة الزهر ومعنى سورة ياسين الآية سبا والبعين وإذا طيب الوقت عنه مما رزقكم الله قال الَّذِينَ كفر الذي أَمَنُوا أنه ولو يشاء الله فعلاً؟ يعني ايه اتركوا الناب اتركوا الناب اتركوا ما هذا؟ كلام تعالوا نشوه إذا نكموا بعد الان تكرروا تعلم الشهور ها ها ها ها ها ها ها جميل بس يقوله أبوانا أنا بس أنه ليس يكون هل الله فارك أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل عن ولكن وذلك هنعدينا قاعدة كبيرة عظيمة الاحتجاج بالقدر على البصائب لا على المصارب كفضاء الولد كفصارة في المخرفة ككذا من المصارب سواء مدخل في الولد في البيت ومن المدر منها أن هذا واحد احتجاج المسركين هذا واحد هذا احتجاج المسركين فمن جعل الآية حجة إذن سلك مسلك المشركين معنى ومن أن هذا الأحزاز يمكن على الشر أنت الآن لو قصدت أن تقول كل شيء في الدنيا هو بمشاكل الله بما خير الخير والشر أول فتا وغيره وغيره وغيره وغير وغير. حد يقولك لا هذا كلام صحيح لكنهم ذكروا الكلام للسيد محمد عشان يتنصروا من الدم فلا يلامون في الدبال وسط النكة في يضين المشركين قالوا في الدبال عشان يتنصروا من الأحقاء لا يعطرون لا يدالهم الدم معناه خذوا بالك. لو أنه واحد جاء كل شيء ما شد الله هذا ما شاء الله كانوا ملا ما شاء الله هذا من أصولنا وديننا لكن كونك أقول فولان لما يقول صلّر ملك لا مش صلّر لا, لا مش صلّر لو شاء الله أن أصلي أصلي الله تمتلك انت بتسمع الإله من ترحس انت بل ما تسعيد اسم انت تندي بردها لا تلوم كما قلنا لا المطايا ولوم نفسك فليس لك إيه اعتذاره ها لوم نفسك ولا تلوم المطايا ومكملا فليس لك اعتذاره فما فيش واحد لك والله الفولان ده بشر وخطا لو شاء الله يجازى فما هو الذي بياخذ الاسباب هو الذي ما شاء الى قروره الغرب والذي جالس اصحاب السوء وهو الذي وهو الذي وارددنا نعليكم وفي ظل يقول هنا ان هذا الاعتزاز القدر على الشر لم يمنعه من عذاب الله حيث قال كذلك كذب الذين من قبلهم كذبوا المرسلين كذبون بايه بهذه الطبهار معناه وهذا القصد السيء كما قال بعضهم القى في الياف مكتوفا ثم قال له اياك اياك ان تبتلى بالذات القى في الياف مكتوفا ثم قال له اياك اياك ان تبتلى بالذات طبعا هذا كلام كلمه كالجلميه الجبريه واصحابه الفناء في الربوبيه الذي قالوا كل ما أفعله ومرضيه الله محموب له سوى طاع ومعصير سواء خير أو شر سواء ما يوفق الشريع وسواء ما يعارض الشريعه قال ومنها أن هذا الاختجاز بالقدر على الشر لم يمنع من عذاب الله قال كذلك كذب الذين من قبله حتى ضابوا بأسنا ومنها أن الله وضعهم على ذلك وطلبهم بالبرهان في قول قول هل عندكم العلم لتخرجوا لنا فنفع العلم أخبر أنه يتبعون الظلم الذي لا يؤوني من الحق شيئا ومنها أنه أخبر أنه أرحب جبانا على جميع التجربة على معاصيه فمن احتاج بقدر على معاصيه ومن أضمن الظالمين وأيضا هذا المحتاج بقدر المقيم لعذر نفسه على ربه هو يكذب نفسه بنفسه فانه لو تغالوا عليه اعتبر بتعد على بلد او بدن او محبوب بدن واعتبر, واعتبر لم يقبل عذره ها يصدر او يرضى انت اجيبوا ايه يصدر صد كلمه تصدر وصف اذا كنت تطلب عذر هذا المعنى لانك تعتقد انه اختار شئ معين فلماذا تفضل من هذا المعارض المعارض الخصم ان يسقط ربه سبحانه وتعالى تنفي سخطك وترده ولا ترد الناس ان يسقط الله هل هذه القسمه عادله انها قسمه ضيزه ظالمه جدا الآن لو أن واحد قال كل شيء وما شيء الله ولم يعتد على المعاصي بكظر كلام صحيح اذا لذلك قالوا لو شاء الله هذه كلمة الحق التي تريد بها حفاظ الله والله سبحانه وتعالى قال في ايه اخرى ولو شاء الله ما اشركه وما ارسلناك عليه حفيظا وقال ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا في بيان عموم مشاكل الله نعم صح إنما تيجي في المعاصي وتحتج بالقدر تيجي في تحريم الحرماء عملا تحريم الحلال السوائل حرموها البحائب حرموها معنا حرموا اشياء أباح الله قالوا له هذه الألهة الحد الشأكين الحد البحر الحد الكامل ولا كذا ولا كذا ولا كذا من اللي حرم هذه الحالة هذا الحمد الذي حرم هذا الحلال أنتم حرمتنون الله أطبع حرمتنا واحتجوا عليهم إن الله سبحانه وتعالى أمهله ورحب. ولم يراخنه معناه فلماذا أمهلنا ولم يعاقبنا في اسم التو والحال إذن هو يرضى ما نتحاجه أعرفكم بقى منين قالوا قالوا عقب إذا إن هو أمهلنا والحكيم يمهد من حكمته ولكن اقرأ وكذلك عزو ربك إذا أخذ القرى وهي الظالمة إن أخذه أليل والشكيم ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي الظالم حتى إذا أخذك لا أعرف منه وقرأ الآية طيب وإذا معنا قولنا تبارك وتعالى وولو شاء ربك تعالى الناس ايه امه واحده ولا يذلون من إِلَّا الا من رحم الله وقال احاد في تفسير الايه هذه هي ايه قال الضحر ضحر الايه نزع ص احنا كل الضحر يازر ربك في سنتين وقال يضرب كل اللي ما الله وبعض الناس جلس سبطة أمي سنوات سنة وخرج يقولوني الطيب هش فيتعاشي الحمد لله رب العالمين واتحفظ بعض الناس خرجوا بطنهم وشعروا الجناء يعني مراتكها نفسك خرج الله ذكروا من ملك قاعد من, من قاعد البطن أمي سنة وذكروا ابن عجمون في أربعة سنوات أي طلب بحاجب من المزاحم سمو بحاجب لو كبير السن ها سنتين يلا خد عبد البركه اكتبوا لي حضور اكتبوا عبد البركه اكتبوا بشكل اكتبوا بسوا حاضرين وكتبوا عبد البركه عبد البركه دهو باوت باوت طلب الله وهو يعني عدى بنفس هذا الكلام للتفسير لكن هنا توسع راق الظالم وهذا الكلام يقول مستفاد من كلام دائميان ومن كلام مرطيب مرطيب في أي كلام ماذا يفعل عليك؟ طبعا من المراجع تقامل في هذا الباب أصلا هذا النبي ماذا يفعل عليك؟ مرطيب فقد جمع فأوعد هذا الكتاب وإمام وطعاد وآفاذ وآزال ومنهم اقترس الشيء منا عبد الرحمن من الله كتاب الجامع في القضاء الجامع اسم الكتاب كبير راجعوه فانه مخلوق باسلوب عصري يسير من مسلم معنى بدون تعطينا وهذا معنى المعروف يعمل على الكفة الشباب أنهم متى بأي تعطينا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 يفعل فيه مجبور لنفعل مستياري فأعطى الله سبحانه وتعالى مطومة الفعل والعمل ها؟ والحركات فمن وفق الله وأراد الله التوفيق ما مالك إلى الخير ومن كان على غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يوكله لنفسه وإذا أوكلت الله نفسك فقد أوكلت إلى فقر وحاجد وعوز ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا تكن إلى مساء وضعك شما تبقى الحياة ممكن نفسك العالم العالم كله تبقى العالم ليه يوكلك ويفويضك إلى ضعف وفقر وحاجد وعز فمن توفيق الله أن تكون محفوها بقدرة الله وإرادة الله وعناية الله وعاية حفظه وقلاته يقول أنه هو يكذب نفسه بنفسه إنه لو تزاب عليه أحد بتعذب هذه لا شخص يقول فإنه لو تزاب عليه أحداك بتعذب على مالك أو بلدك أو مهمتك فاعتبر بالقلق ويقبل مضره فكيف أفضل عطل نفسه على تجربه على ربه لا إلا الله المحتجب محتجون الخضر العظيم يكذبه هد التتاب والحق وضميره يكذبه كما ذكرنا وانما يقصد محتجاجه آه وإنما يقصر الدكتور علي وانما يقصر بتعرينه وإنما يقصر باعتزازه دفع الشناعه عن نفسه دفع اللوم عن نفسه عز بنطس وكانت طائفه طائفه الطب في اول امير يمكنون ايه العلم اتباع معبد الجهل الذين كانوا في من عبد الله ابن عمر فمشى بعض الناس يسألوا عبد الله ويقول إن قيل لنا أناس يتقفرون العين ويقولون كذا وكذا فرعنا القرآن ويقولون إن الأمضاء أولي وان الله يعلم الأشياء إلى معدد وقوعها فأنكبر عنا السابق فقال عبد الله الرحمن أخبر الله أني عن من منه وأني من والذي يقسم به عبدالعوامر لا يؤبر أحدهم حتى يؤمن القدر ولو أن ألقى بإسلامه لنده قال اول الخلق هم القدرية سمونا القدريه الأولى وقلت لهم كما ذكر هذا النووي وغيره وغضي القدريه الذين هم معتزين والقدرية مفرد العلم عند العلماء المختار كما كفرهم الامام الشافعي رحمه الله واستدل بها بقوله عز وجل الا نعلم من يتبع الرسول مما ينطلب عليه قال ذلك اياه ونظائره ولا حجه لكم في الايه ولا نظائر الآية ليه لان علم الله علما علم يضارع الجد وعلم يترتب عليه الثواب والعقاب والثاني هو المراد في الايه علم الله ان في العرض أقوم الاستاذ أجمال زمان أستاذ الاستاذ اسمه الأستاذ؟ محمد؟ جميل أقوم زمان محمد أقوم زمان أقوم زمان أقوم زمان ضرج الله عشرين هو هؤلاء طرق الأولى من ولا ضير لكن ليس في ولا مستثنى لمدافع التوابط الله عز وجل قال من يتبع على اذن ان علم الله علم ضد الجد وعلم وعين الله موسى الى الأرض. ويعلم ان فرعون لن يؤمن ويكون عظيم معاندا محاربا لرسول الله عليه السلام واتبع فرعون وجنود فرعون لن يؤمن يعلمه على الله فهل من حكمة الله ان يعاقب على علم النسم هل من حكمة الله؟ أن يعاقب على علم النزل يعاقب على علمين الذي يترتب عليه أولاً عرفتنا سر المسألة اشتدولوا بمتشابه من القرآن والصحيح أننا نرجع المتشابجة لكي نعرف ما حقيقته تهدأ للأشياء فإذا لم نفعل ضللنا ووقعنا في الزيب والزبل والخطر كما وقع الله إذا قالوا يا فإن الله جاء من اللي بعدها جاء الله عنه سوف الآية هين هي العلم هين أبقى؟ والعلم الذي يطلب عليه تراه ولانه مانغا مع ولانه الله ولانه مانغا يعلم مانغا ولانه لن ولانه هل ولانه مانغا ولانه هذا العلم مانغا وما كنا ولانه حتى ولانه مانغا وما كان الله يرغل قوما بعد إيه هدام محدث يبين لهم ما يتنظر لحكم الله وعلم الله عرص أحد العلم إنما الحكم الثاني هو الذي يتبتل عليه فهو العلم والعقاب تعلم الشوق يقول في صبح عشرين في أعلى قال في أول من العلم ومن كورونا الطبر. فيقولون ان إن الله لا يعلم أعمال عباده قبل أن ربع قبل أن يعملوه ولا تعرض بها نسيئة الله فلما شن عليهم المسلمون ها غائباً وكفرو في ذلك تحولوا عن قولهم الأول فأثبت العلم وأنذر قذر والتصديق. ولهذا كان العلم ولذلك اربع عمل أربعة اربع في مراتب القدر المعروفه الاربع لابد من اثبات العلم لابد من اثبات مشيئة لابد من اثبات الكتابه لابد من الاعتراف والقرار والاقرار ان الله خلق كم علم أربعة أربع ضوابط عشان يضربوا لهذا الضوابط وهذه المراتب القدريه الغلابه والقدريه الذين معتزله والجبريه وكل من خالف عتبقا للسنه الجماعه في باب المسيا والقضاء, والقضاء كم يضرب اربعه المساد مرسناك واحد العلم ها مشينا. العلم زل يوضط الجن لا يدل ربي ولا وليس ها المشي العام ها الكتاب الا في كتاب من قبل عن نبراه ها أخل. الله خالقه كل شيء تعالوا عن كده ولذلك الامام الشيخ يقول خاص القدريه بالعلم فان أقره ها. وغيره وظاهر القول فان اقر ثني ها وان نفى العلم تفروا تعال يا شيخ تعال محمد دول سيباني في الله فيك فلما شل عليهم المسلمون عملوا كفروا بذلك تحولوا على طول الاول ها قال العلم قرر القضاء هذا كان علما كان محمد غريب يقول الناظر والتدريسه بالعلم اذا كان العلم كفروا يعني اعترفوا بها ايه قوس يا عبده القدير نابينا علم الله بأفعال عباده. ها يحذونه وصسلته وسنه. فعلم الله علم العزيز سابق في آنام وقد كتب الله أمر الله عز وجل قلما أن يقم قدير خلاص خلاص نأخذ سماوات الأرض كما هم علمنا ذي. قال يا عبده القدير نابينا علم لعلم الله بأفعال عباده. يحذونه انت الان لو اخذت الى سياره في اذى اذنك لنسوس الكتاب والسنة في كان يقول يعني بعض أخوة يقول علم الله أنه, أنه في العرص عالم بعد, بعد أن موسى السلام وهذا قضاء قلنا، لكن لا يلزم من العلم أن يكون في العرص مجبورا فلماذا لا ضربت امثله كثيره من هذا أن ان المدرس قال الطلاب في الفصل الخمسون اربعون سنه يحوم وعاشر وسنه فجاء في الظاهر كده كذا وعاشر كذا فهل العاشر الذين نصروا يلومون الاستاذ ها والاهم المقصرون وضعت خلاص السؤال ما الله فيك هنا يقول جاحدونا أن ان قدري الفجار ان في العيب لا كفانا غالب جاحدونا من النصوص الكتاب والسنه المصادقه احاطه علم الله علم الله بما قال وما يكون من اعيان واوصى وافعى مما ذكر وجل فمن انكر ذلك ها فقد كذب الكتاب والسنه صريحا وذلك الحكم وإن اعتردهم بإحاطة دعيهم الله بكل شيء وبأفعال عباد قول وقوعها كما هو القول الذي استطر عليه مدامه خصيبوه وفرجوه ووجه ذلك أنهم نقولون إن أفعالهم لا تتعلق بها الله لا تتعلق بها مسيئة الله وإراده وإنهم يستطيعون بها مليون لوجهين إذ كان الله قوله بمشكله ان الله رب يعلم اعمال العباد قبل ان فهذا التناقض ايه <تصفيق> هذا معنى كلمه يصف ها يعني لازمهم التناقض والتناقض كيف يعلمها وهم وهو لم يتدبرها ولم يبدا كيف يعلمها وهو لم يتدبرها ولم يبدا تناقض يعني الذي عالمه والذي قدر، وكما أقول قلت لكم اريد لك يا جبهة الآن قلت لك أعطي المثال سيارة السيارة هدأتين سيارة أحد صمم المصابر ولا ما ها؟ هل لا مهندس ولا ما لا مهندس قبل أن تصل إليه اطروح المعارض المهندس مطلع على كل جنسيه بها ولا ما مطلع مطلع ولا وضع لها تغيير ولا واستنباط عليها نفسيا ولا لا ده مخلوق ولا ايه مخلوق ضعيف ولا ضعيف مرجوب على مرغوب وهذا كمال منه ولا موضوع كمال كمال معطي الكمال اولى بيه واهب الكمال اولى بيه ان يعلم من خرق قبل أن أخلق ألا يعلم من خرق وهو قلو هو عليم قبل ان يوجد المخلوق وخلق قبل أن يوجد المخلوق وعلم بكل شيء قبل ان يوجد اذا كان الذي يريد أن يسمع سيارة مهندس والخبير لها يا ترى هي نظام منول ولا مايش منول ها يسموه المنول ولا اسم مهندس امك في اسمك عيد الرومان ايوه ايوه دي معلش لا اسم الفرس زي ما عرفيه المخلوق ده المطلوب المهندس ده المصمم مش حتطلع كتالوج وحتطلع كل شيء عمي بهذا طرنا عم ولا نتكرر لها وعلى صديمة ويهديسة ويهديسة ويهديسة ويتخيلنا كده عارفنا الله اكبر الخلق أكبر ألا يعلم من خلق والله ثم خبير يعلم أن كلانا والله بيعيش كذا كذا سنوات أن كلانا لو كذا كذا أنفاس أن كلانا لو كذا كذا من الطعام والشراب. انه فلان يعيش في مكان فلان ويموت في البحر فلاني ان فلان يتزوج وهو مصر يتزوج من المغرب وانه فلان الى المغرب تزوج من المغرب وانه فلان من المغرب تزوج من بلاد حرام لا يعلم من خلق وهو تعالوا نشوف نكمل كلام الكلاب السعدي الكلام, الكلام, الكلام المفيد لعقلك يقول ووجه ذلك انهم يقولون ان افعاله لا تتعلق بمشيئه الله وارادته وانما هم مستطيلون به من كل وجه ها؟ انت عرفت قصه ايه من اعراضنا المزاعم النبي وقال له النطا صرت افعاله زي من لا يمضي السيارة على يسمع السيارة يسمعني ما حصل ذلك والله اعلان تصل على الرافاة الفلانية من وجدها فجوعة العلاقي لعبد بن عبيد عبد بن عبيد كبير مردين كان أبو جعب المصد مفتونا مع عبد النبي فكال يقول كلكم يابل يمشي هويه كلكم يابل يصير غير عن الله بيكلم اليوم مدك وبيكلم يزيد الغرور دائما انا بنقول كلكم يمشي ويرى كلكم يبغي صيد، غير عن الله معناه وهذه من صور المصايب قبل الحاكم ما يكونش عارف ولا مستبصر ولا يستبين له الحق فيه المشكلة فيرجع للسفر يا جماعه بالتهابت على الدنيا ويصف أهل المدع لأنهم عن الزهد والوراء فالصدم في سنة اشتريهم الزهد في مدع فجاء العربي يقول اشعي مني نقطة بيسورتك فراح المخلول عبد عبد عبد واستواجد استفلتوا لأولاد اللهم انك لم ترد أن تُسرقْ ناطق قط اللهم فرضى عليكم جاء عوامي احفر لا حاجة, لا حاجة. لي في قال له ما فعل محمد فعل زبنا يا قال له قال له اللهم إنك أن قط اللهم قال ليه مش عايز نادر عينيك قال له يا انسان يا انتهيت عقل انا اخشى ان لم يريد ان ترجع فلا ترجع واذا كانت الاول لم يريد ان لا تصرح أنه ما صرخت اخشى ان مشيئته تغلق اذا غلبت في الاول محتمل ان تغلقين بالثاني ودعا غضب بالعقل السليم والفطره القويمه أتكلم أتكلم أتكلم. ويرد على عمر العربي كبير المعتزله أن يبدأ تعلم أرشوك عايز هناك من المسألة له يقول اذا كان لا هذا طول في مسيحة الله مع طوله وإن الله إن الله يعلم اعمال العباد قبل أن يعملها فهذا تناقض كيف كيف أعلمه ولم يؤذره ولم يريده هذا محا هذا انا ايه بقى تعمل فيها تعلمها في ايه انت بتدرس نحن الشيخ سهل اذا الله بيجي يعني البشر انا عتعلمها ده استفتاح وتنميه من الشيخ سهل محبطه إذا الله بس انا اداه تنميه واستفتاح خلاص انا لله تنبيه واستفتاح الا يسهل الله أحسن ألا الله فيها تنبيه واستفتاح معلقة الهدود المتحدث المتحدث هذا الهدود واحد. ها ودعيه إلا التوحيد طيب الا يعلم الأدات والتنبيه وإيه ألا على ها يلحب الله في ها انا يسموها يبقى اقولك تصدق هذا استفتاح وتنبيه التنبيه لايه لقلوب واستفتاح الاذهان والاذان الا يعلم من خلق والسؤال ده سؤال تقريبي السؤال ايه أقريقي. الا يعلم من خلق وغلطه قريب فجاه احد امرين إما أن لا تناقضه صح فينبر أمري علم الله بأفعاله ومشيئة بالله لها فالطبع أكره وإما أن يرجع إلى الحق الذي دل عليه الدب والسنة وأجمع عليه المسلمون وأن الله تعالى كما أنه بكل شيء عليم بكل شيء محيط فإنه على كل شيء قدير ومن جبنة الأشياء أفعال عباد تعطموا مع صيب تعالى يعلمها اجمالا وتفصيلا قبل ان يعملوها واعمال ما فعلوا داخله تحت مشيئة الله وارادته فقد شاء منهم وارادها ولم يجبرهم على ايه لا على طعاطف ولا على عباده بل هم الذين فعلوها من كما قال تعالى بمن شاء منكم ان يستطيعوا ومتى شئنا الا ان شاء الله رب العالمين هذه دايره فيها الرد على القدريه الفكار وعلى القدريه المجبره وهم اتبع الجام المصور ولذلك هناك سؤال تقليدي العبد المصير ولا مخير وصوب النوم خير ولا داعي لكل الثيات لانك تتكلم على افعال العبد الذي يتلتب عليها الزوام والضبط لا تتكلم على حركة البيئتين ولا المعدة ولا الأمعاء ولا المشاكل لاكش دعوها الزوام انت محاسب على افعالك إذا اجمعها لسنة جماعة كمهودة لكم أن العبد شائن مريد مختار العبد شائن مريد مخطط ومشيئته انني مشيئه الله لا تسرق ولا تغرب عن الفقر تعالوا منا سوره ولو قلنا ان العبد مسعود يخطب كما قلت لكم من يروى انه جاء العبد المخطب واحد ياسر قال اقيموا عليه احد قال يا بني بقدر الله قال واقطع يدك بقدر الله لو جاء عن كذا اخذ الجيبه كلها مره من مرات كافيه وحده في مصر السداد ذكرتني قصتي وبعدين خرجوا في القاهره عاملين ايه يعني ايه احتفال خدين سلبيين مسلمين مره صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور صبور أيوه نون يا انت نون نون احنا نون نون احنا يميل نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون حته واحده والرب كثير الذكر كان نصر واستن بيت كثير هي يبقى زبخه فر عند انظروا هذه الكلمه قول واعمالهم اوفعلوها اختياره مشيه الله واظهار فقد شاءها منهم اراده ولم يشكروه لله على الطعام ولا اهتم المعصى بل هم الذين يفعلونها باختيارهم كما قال تعالى من شاء منكم اي يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب قلنا لو واحد لا واحد على وجه وبعدين المخطومة لو لك قلت لكم إليه انتظروا لك لك لك يقدر الله يقبل منه الشيء لا أعلم بقى في طاعة ربك في المعاصي وكل مقصر لا يمكن لا يمكن لا يفعش في المعاصر أصداف قدر الله أصلاً أنا مش مقصر أما أنت مقصر أنت المؤمن معنا؟ زي اللي يغصب في المفتحان لم يذاكر لم يطلب. لم يراجع لم يصبع أنا كنا زمانا عشان تذكر. يروح يجيب باية شوية شوية شوية سكر عشان ها. معنا؟ أصلاعين مذاكر إنما بقى اللي ما يذاكر لنبدا كم عشرين لا راجع لفتح كتاب لا راجع للنظره وعايز ما شاء الله يزيد نتيجه تمام نتيجه على الراس على عزيز الله يقول من احسن فلنفسه ومن اسال فعله فاذا كان رجل هذا الارقى ممن يدعي انه مجبور و اذا ظلم و رطب او تملك او تكعده فلماذا يحتج بالقدر على المعاصي والمعايب حرام يقول هنا فهذه الايه فيها رصد على القدريه المفاح وعلى القدريه المجبره يوم مدى ادعاء اليوم صفاء على شيء محيط الحق الذي عليها نفسه من وقول لمن شانه كما يستقيم اثبت ان لهم مشيئه حقيقيه وفعل حقيقيا هو باختيار هذا رصد على الجبريه الذين قالوا اليه العقل مجبور كريشه في مهد الريح ما بيتخلّى، ما بختار، ليش أشياء؟ إنما الفعل هو الله. يقول، وقول تعالى وما تشعونه إلا يشاء الله. لعندنا لا هفاه، بتصور هذا السمرجة، باب مشوا خلاص، أما تشعونه إلا، ها؟ اسمك إيه؟ صرح الدين ها؟ يلا، باب إيه؟ باب بدل مشوا خلاص؟ جميل. وعندنا. بريد الله لا يغفر اي شركه به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء في باب سوره سوره جوابه وباب احكام الاخره معنا فرض عقوري وفرض على عن والمرجئه طيب ليس كمثله لي شيء وهو السميع البصير ها في بابه اسمه الصفات رد على المعطله والمفسره ثلاث هي في ثلاثه اصول الاولى ما تسألناها الا رب العالمين في بابه ما طيب ان الله لا ينصر أي مسلم قبل في بابه رد عن نجاة في باب الممنون احكام الآية ليس في شيء شيء على صورة الجمع فيها في باب الرسم الصبار ورد عن معطله بنمافيله على وض... وصل قالونا وما تشاءون الا يشاء الله تعالى ان تقول ان مشيئتكم تابعه الله وانها لا توجد بدونها فما شاء الله ومع ذلك العبد غير مذكور ولا مقهور ولا مصير فما شاء الله كانوا ما لم يشاء لم يكن هل يعفق بهذا الشفعي مشيت كانوا الا مشيت فضل بسم الله اما الصوت كانك منذ الجيش يقول صفاكم يلا بسم الله ما شئت كان وإلا مشاء وما شئت وإلا مشاء لم يكن خلقت باد على ما علمت كيف العلم يشرب الفتا والمسين على ذا على ذا من انت وهذا عانت وهذا لم وذا لم تعن ومنهم ومنه شقي ومنهم سعيد ومنهم قريف ومنهم أحسن يقول هنا وفما شاء الله كان وما لم يشاء لكم ففيها رد على القبرية القائلين. إن مشاءة العباد مستقله ليست تابعه لمشيئه الله فلن عندهم يشاء العباد إيش رأيكم لو في وزير من الوزارات أو وزارة من الوزارات، الوزارة تحتها عمال وموظفون ومسؤولون كل واحد من هؤلاء العمال والمسؤولين يتصرف باستقلاليه اجره الامور ها انتوا هاذي كنتم الامور ولا تستقر الامور اذن لو كنتم من كل الوزير صح اذا انت هتعمل وتصرف انت مسؤولت عن كل بعد كده ها؟ قبضك ده كمال ولا لا ومن الكمال ان مشيئتك تكون بعد مشيئه الله عز وجل يقول هنا وما لم يشا لم يكن ففيها رد عن قدريه القائلين ان مشيئه العباد مصطفيه ليست تابعه لمشيئه الله بل عندهم يشاء العباد ويفعلون ما لا يشاء الله ولا يقدره هذا عند المبتدعه ودلت الآية على الحق الواضح وأن العبادهم الذين أعملوا بالطمئة ومع السحق ليسوا مجبورين عليها وأن مع ذلك تابعة من نشيئة الله كما تقدم كيفية وجه ذلك والآية الدالة على هذا كثيرة جدا فهذه يحدى طوائف الثلاث المقاصمين به لله ويدعى خصوص الله يوم عاجل ته النار النازل مع الشرور القبرية هذا البيت الذي جاء بي من دائمية والشيء بي يقول بهذه إحدى الطائف الثلاث المخاصمين لله فإنهم أجل العموم مشيئاته وقرره وجحدهم بحث الله والله في كتابه وعلى لسان رسوله كنشئون للقدره لكل شيء زعم عدام عليك الخارجة من هذا العموم تعالوا الله أطوله وأنا الضائفة الثانية وهو الجبرية اتباع الجامع المصطفى وكل جامع المصطفان وقع في مزارت جيم الجم جيم الجد جيم الجد الالجار قال الايمان هو الاعتراف بان الله هو وهذا الجاه خالص محض وجيم الجر قال ابن عبد المطلب رفع جل وكذا فصوغ بين الفعل الاختياري والافعال القصريه والله سبحانه وتعالى يطلع. لا يكلف الله نفس الا ما قدر لا يكلف الله نفس الا صالح مش مش مش عطاك الاله جوار عطاك الصحاح عطاك العافيه نعم ليرى ماذا ستضحى في هذا المحل فان احسنت فلنفسك وان نسبت حالها يقول اما الطريقه الثانيه وهو الجبريل الذين قال له القاضي اليه ام يجبره وهو لا يذكر الذين امامهم في هذا وغيره جاء ابو صفوان ابو محرز قصه القنزل المتفق على العبد بل بدعوه أبيت المتنوعات زعموا أن نعوه ما مشيئت الله ومو في كما قلت كنت لكم النبى القيم في النونية قال كنت ظلم عند المنجمين مع أننا لا نقول قول منجمين ولا نعقل قيم ولا ندعون للتنجيم يقول عند المنجمين الآفكين أن من جمع بين الثلاث إيمان فالنجم هو نجم الحرص الحمد لله رب العالمين يقول وكدعموا ان يعموا مشيئه الله وعموم ارادته يقتضي ان يبعث مجهور على افعاله مقصور مقهور على اقواله وافعاله لا قدره له على شيء من الطعام ولا على ذلك المعاصي ومع انه لا قدره له على ذلك الدم فهو مثاب على ما لا قدرت له عليه سبحان الله كما قلت لكم من قبل فصل بين الاعمال والجزاء فجوزوا جوزوا أن أفسق الفاسقين يبقى في الجنة أبد الأبدين الحمد لله و جوزوا أن عصبة الصالحين يبقى في النار أبد الأبدين شوف الكلام المتهافت لا إله إلا هذا كبير الله هذا صار الله هل سنة الله من سنة الله عز وزيلا والحكمة أن يثيب المحسن وأن يعاقل المحسن إلى الشهد هل هي السنة؟ أما هم عكسوا يقول لك أبسك الفلسطين يكون في جنة أبد الأبدين هذا الكلام أدهب والله يوقع على هذا واحد منه لقاله ضالب لقاله ضالب وتنزل. لانت لأ لو رفت مع أولادهم وعنائهم قلت انتبقى ده عشر ألف ده خمسمية وانتبقى ده مفيش ازاي قطى ده عشر ألف وانتبقى ده خمسمية ده مفيش ها؟ أسرائي بسي صح. صح. صح ان النبي عليه الصلاة والسلام الله عليه وغينا هذا ظلم من <تصفيق> فكيف تنزه العبد وتنسب الظلم للخالق حاشا وتنسى وما ربك من الله من عبيد هؤلاء الجميع كما قلت لكم شنيعه جدا جدا جدا واضحه جوزه ان افسد في الجنه ابد ابدين واصبح الصادقين أبدأ نعمل نعمل؟ نعمل نعمل نعمل؟ نعمل نعمل نعمل في النار ابد ابدين زين هذا اذا لماذا تعمل ولماذا لمده نتعب في العبادات إذا كان المصير بهذه الكهات على رأي القدرية فلماذا أنت أجدك لماذا من يكون من فراشر في شدة الباب يلبي نداء الله؟ كمن يسمع النداء ومستطيع ان ينزل ويخرج المسجد؟ هذا وهذا السواء بل يأتيكم كامل السواء الأمر العكس أمر العكس عند القدرية الإبنية معكوش تماما لأنك خلاص يعمل يعمل معاصي كلها لا يظلم علماءك كما لا يظلم علماء مصيح كما ما عليك إذا كان القدوم على كريم فأكثر ما استطعت من الخطايا انت الكريم يأكل. لا الكريم الكريم يكفي نعمش استكثر أبدا عندنا خطايا ومعاصي وذنوب وفواحش وكبائر نتقدم على كريم كله هذا الدين هذا هو النجاد عينك ولذلك الجنب صفوان نذهبه جمع ثلاث جيمات جيم الارجاء جيم الجرب جيم التجرب اعظم العظمه واثم الفرق جمعها الجنب في بمدام الافك الاخر ولذلك يقول العلماء وقلل مع لك صلب وقلل للزندقه والعقيده الخليفه كما قال ليس له روايه ولا كرامه وقد زرع الشر للصغير في عقائل المسلمين يقول يقول إذا العام مذكور على أفعاله مقصور مقصور على أفعاله وأقواله و... و... و... لا قدر الضلاء على الشيء من ولا على تحت المعاصر ومع أن لا... أنه لا قدر الله على ذلك عنده فمثبئه ها؟ مثبئه مع... على ما لا قدر الضلاء عليه وهذا الطول الأشمع البدع والكفر. وهو مخالف لمكتب وصول اسماعع الائمه المعتدين والصحاب الذين تابعنا وجساد ومخالف للعقول والفطر ومخالف للمحسوس وكل قوى قا... وكل قوى قا... يمكن صاحبه ان يرضى الا هذا طبع الشناقي والله فانه لا يمكن ان يعمل بيوم... ان يعمل بهواه ويوم... ان يعمل بهوته فما انه لا يرضى من ظلمي وتعدي والطغى أنه لا إلى من ظلمه وتعطي عليه مع قدار المتعذي بالقدر قدر فإن الجبريل لا يعظم بل يرى قداره بالقدر قدر زيادة الظلم وتهكمت به فكيف يأتي هذا المسلك مع ربه ولا تضم لنفسه من غيبه والمصور ان هذه الطائفة خالفت المنقولة المعظم ونصوص الكتاب والسنة تبطل قوله المنصوص يعني من كتاب والسنة والإجماع و... فإن الله نسب أعمال العبادة من الطاعات المتنوعة الكثيرة كما يضيفها إلى الفعلين ويغفر أنهم فعلون لها الله خلقكم وما تعملون قالا واستحفون جزائهم خير وشر فلو كانوا مجبورين عليها لم ينسبها لهم ولم إليهم بل ينسب الافعال الى نفسه حاشا تعالى عن ذلك فلا يقال إن الله الذي فعل الإيمان وكفر طعم وعصيها فليقول كل واحد العبد الذي فعلها والله الذي قدرها من غير أن يجبوها هو إيه على كل الجميع أيضا إصطاد الأمر والنهي لأنه كيف يأمر وينهى, وينهى يؤمر وينهى من لا قدرة له على ابتفال الأمر ويسفه من الوزن وفساد من الجميع العبد عنده مجبور لا قدرة له فكيف يؤمر إذن فلماذا أمر للنواهي؟ إذن أبضل الأمر من هذه والنواهي أبضل الشريعة وعارض الشريعة بأن العبد مجبور مخبور يقول أنزل أيضا على قومه اسقط إليه ها؟ الحدود ليه إنه مجبور مخبور مسايد فلماذا يعطل؟ قال عن جميع هالجراء الكيف يعاطقه وتطمع عليهم البلد كم خير مجبورين مجبورين رباط المخارب لجميع سورة الدين وضروحه ويزر أيضا آخر الجبريه تعطينا الأسباب الدينية والدنيوية وذلك النظر تعالى جعل أسباب موصلة إلى مسبباتها وأمر العباد بسرعة بكل سبب نافع له في ديني والدنيا فكيف هم الهوض والقادرين فالقول الجبريه في فساد الدين والدنيا والذي حملهم على هذا مع ظهور مساده فضهم أنهم انه لا يمكن انفدعمه عموم شئت له وقدره حتى يسلم العبد قدرته مسلوب عندكم مسلوب, مسلوب. طيب. حتى يسلم العبد قدرته يعني وصلوا وصل ايه من انهم سلموا العبد ايه قدرته عشان يسلموا هذا المذهب ويرى رب شيء كما قلت لكم المستجير بعامرين عنده ايه ورب طريق المسلمين من الرضاي؟ يعني لله فمفيش واحد بقى من ولا ويقضي يعني في النار يذهب في النار ليه؟ من ما الرضا احسن لك واحوانك واخافك وكمان يهرب الانسان من نملة حتى يذهب في جو الاسد حلو جدا؟ وعبد يعني وعظيم يا مش عاطله عايزين يا رب الامر مشيئة الله وعلم الله وطاعته وخير خيره وشره فرب العبد مذخور عبد مقهور عبد مصير طيب يقول القول الجبر الجبري فسد ايه الذين ادى والذي حملهم على بطن مع ظهور الفساد ظنهم انهم لا يمكن عباده مشيئة الله وقدرته وطغى حتى يسلبوا العبد ايه اسلب العبد قوته وتظلم فانه كما تدفق يتمكن العبد من اثبات عموم القدر ومن اثبات هذه الاعمال في اعمال العباد حقيقه لانه ما لأن الله خلطهم وخلط كل ما فيه من القوى الظاهره والباطنه وبقدرتهم وارادتهم اللتين خلقهما الله ومكن العبد منها من كل ما يريده غير نشاط فعل الامرين باختيارهم من غير اجبار وقد تصد الحال بهالة طائمة وتغبوا ذلك قدر حتى يعتقدوا إلى أن معظيهم طلعا إلى الوصل للصفة والوصل الذي حكاه الله عن المشركين الآيات التي بدأنا بها من سورة العرب وما كان في معناها في سورة النحن في سورة الزهر السورة ديسي، الأربع ماضي الحديث ذكر، يقول فيشاركون الطيب فيشاركون الطيبة الصالبة، وهم إيه؟ عندما تقول القبلية المفاة أتباع عمر بن عبيط، واصد ابن عطيل الزال بعد زله، والثانية بقى جبرية أتباع زلمة الطوال، والثالثة اللي هي القبلية المشكية. بتعرف على؟ انا خير تكون حكى للصيدليه دوشي بخاف العادي ما تخافش تراك يدفعه البنك والخرس اي سلموا خليك معنا لحالك بارك الله فيك يا سلام مش لكن ربك يبارك ويحميك ويخلصك ويدفع نسائك البلايا وعلمك كذا وان شاء الله بارك الله طالع فيشاركونا طريقه تانيه هم القدرين المشرفون الذين اعتذروا عن جنين فالتحريم ما أبح الله بالمشيئة هم حرموا السوايب والبحائر والحماد ثم إذا ذلك قالوا لا وجعلوا المشيئة الله هي محبتها جعلوا المشيئة المحبت إذا شاء من دين إذا تتحبها وهذا ولا يرضى الإباني طيب في فنت الفروق تكفروا من الله تكفروا من الله الضلي عنه ولا, ولا يرضى لعباده فرده وإن تشكره قالوا من هذا وقال لو شاء الله لا أشرقنا ولا ولا حرمنا شيء وقال وقال الذي أسرقوا لو شاء الله ما عبدنا من من شيء كذلك فعل الذين من طنهم على الرسل إلا البلاء مبنين إيهو الله وما عذرا ولا رحمه لنا قال هذه الطوائف الثلاث اللي هم ايه قولوا لي قبل النصف تمام تمام يا القدريه الفا والقدريه الجبر والقدريه المشئيه المشئيه اللي بيعملوا ايه كل حاجه تقع من العبد خير او شر محبوبا لله اللي هم الصوفيه بيسموه الفناء في تحمبيه الفناء فنأمة مميّة حتى طلب بعضهم أصبحت مفاعلًا فكل ما أراجع مني فكل ما أفعله طعام يقول ليش معصية لا لا لا المحتزة المجول الخير وشاره وطعام معصية الجبرياء هل مجول الخير وشاره وطعام معصية إنما دولت نصيبك وضراء كل حاجة تعملها هي الطعام كل حاجة تعملها هي الطعام خير او شر الامه اخذوا من ميراث المشركين كما في نهي والله طيب كهذا القرار الثالث هم خصماء الله في قضائه وقدره اما ان السنه الجمعه فاسلموا وسلموا وفوضوا وامنوا وصبروا فسلمه الله من الخصومه ومن العناد ومن الجدال ومن المعارضه لاقدار الله فهذه الطوائف الثلاثه سلمه الله في قضاء وقدر منهم من نفاه ومنهم من غلا فيه أو فيه من ايه أو قال العباد لله قدره لهم واتمت القدره كلها المنهج والعبد لا, لا يخدم عن شامل. كميشة فيه يعني فيه الله. كيف شف المبدأ؟ يعني هي طيبة. نفر قوس الله وتقديره المعتز. شو الزين؟ والطيبة والتقدير قالوا كل لله والعبد لا يخدم. هذي في قلب هذا. هذه تضارب ثانية بعد. تضارب. تعالوا بلد. نشوف وحي الكلام يقول. فهذا طائر الثلاث قمت صلوا الله، ها؟ البيت من نعوذ البيت ويدعى صلوا الله يوم رب الى النار أن جميعا مع شروط ميريت. يقول منهم أن ومنهم أن غلمن ملوى من, من الأرض. وهذا الله اهل السنه والجماعة لما كل فيه بيده لما استلم فيه بيبنى. والله يحكم ان يشاء الى صلاه المستقيم عموم قضاء الله ونفوذ مشيئته في كل شيء واثبتوه مع ذلك على من الطعام والمعاصي وقالوا انها واقعه باختيارهم ولا حجه العاصيين على الله اذا احتجوا على معاصي بقدره بل حجه ملاحظه باطله وقالوا ان مشيئه الله غير محبه صح لأن الله يشأ أشياء وهو يكررها شراء ويشأ أشياء في شراء إن شاء الله لمن أبي الله ولا لا يحبه ولا لا إن شاء الله كفر أبي الله يحبه لا يكرره الله يكرره الله وهذا وقع وهذا وقع فمسيئة الله بمعنى عندنا خلق معنى الخوض و الايجاد ما شاء الله كان سواء كان خيرا او شر ايمانا او طوبا لكن الاراده نوعان شرعيه امنيه دينيه وقبريه، كونيه الشرعيه الدينيه محبوبه للغايه معناها والكونيه القدريه يلزم أن يكون الكل منها محبوبا لأن مراد الله نوعا مراد لذاته ومراد لغيره انا اسالكم الان خلق جبريل عليه السلام مراد لغيره خلق محمد عليه السلام خلق ابي بكر الصديق خلق الشيطان بليه. خلق الخمور خلق الله امور لو لغيره طيب خطا بين الجهه طب لو ما كانش هيكون في لازم هتكون زي بقى. ما بقول مؤمنين قولوا لي انتوا ورا مؤمنين ما في ابو جهل ولا بلغب ولا ابو ولا ابو ولا ابو عله هتكون خرج بدل بيسالوني قال حلوا قولوا لهم فالعلم سوى عمر بالذهاب وحروج فيه إن فيه صح؟ وفي أقوام قال فيهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة والأوضع خلالكم يابونكم بذنة فلنصفكم إلا سنمعون لو خرجوا إذا كانت سوف يعملوا كم فاسك عيد انتباه عيد المصلحة لجلالي عجر لو خرجوا إذا كانت سوف يخرجوا فيكم ما خطوكم إلا خبالة شوف كم من فتر سنة في ولا لا أحسن يعرف شوف بحكم والله عشان المفاهد يقول الله ليش هذا فينا الله ربحكم سبحانه الله جاء كلنا فقير قرار تلاذى تحت خط فاقر إحنا مرحبا فقال ليسان هلا يقولون مقرأ في ليسان في مصر مقرأ في مداد حرام مقرأ في, في كل مكان يجان. الله خارج نزك العقلي ها كما علم الناس الخضر ياه علم الناس المالي الخضر الخضر ياه هذه الناس اشتهج الناس فهي شيء يا رجال الناس المسلمين إنما انتعلم الناس الدين ينعم والفكر يطلب الله وكالنا بإعجاب الله صلى الله عليه وسلم يستعيد الله للطفل والفقر إنما يتبه البعض فأبه البعض لأنه نخضر فقر انا مسير الله انا مسير فقط صح الحكام عندهم انا لا فقط انا مسير فقط انا مسير فقط انا مسير لكن انا الناس فقط انا مسير انا مسير فقط انا مسير فقط انا مسير ولا ضر على هذا الوطن مسير فقط انا مسير فقط انا مسير فقط ما يمكن سبب من ان الله مسلمون يقولون انهم الله انهم يقولون انهم يقولون فيها يقولون فيها يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون الله يقولون انهم يقولون الكفار يقولون انهم يقولون انهم يقولون واحد يقولون انهم يقولون في بالصلاه كان مسلم واحد وتعطي ولدين كان مسلم واحد تقطع الاوحام كان مسلم واحد وتريد جيراني وتريد ان الله يبارك بارك لك وينزل عليك السبب اضرارك وخذ من هذا الحقيقه لا بد للناس يرجعون ان يرجعوا الى الله وتوبوا اليه يصنعوا ما بينهم وبين الله ويرجع كل شيء الى خشيه قل هو من عندي هذه القاعده من ربنا سبحانه وتعالى ما في مصيبه انزل الا بذنب ولا تتنحق إلا بذنب هل دمنا؟ هل رجعنا والله واحد عايز غير النظام ينتحر المستجير بعمره عند إيه؟ كالمستجير لنا بالله بذنب نعوذ بالله فلان انتحر هنا فلان هنا وفي أهلاء أحياني كيف؟ طلعوا كذبوا انت جماعيه معي. إيش هذا المصحف اللي توصل في الأديان؟ فين الايمان فين بس تصدير؟ فين الرجوع الى الله؟ اين الطوبير؟ طوبير المجيء إلى الله؟ أين عرفت فكر؟ لسنا كذابين أتذلل؟ كذابين تدعو؟ لا بس الله تعطينها هذا. الحلف المحرر. فلان حرجة نفسه. فلان ما ملزم فوق شان. فلان كذب. فلان قتل فلان عمى. أغلبنا القراء عريس عشان معريس يستعجل ولا ويستعجل شطاء رمى نفسها من أعلى الطابق وبعدين كانت أنا أنا بصية من وصية هذا هل هذا هل يترير الحالي أكوى هل بالانتحار الانتحار الثاني هل بالانتحار الانتحار قضاءة عن زمن؟ لو في عقل سليم هل يقول لها؟ لا أبدأ فضل أنه ما دين أو دين ضعيف أو ما ضعيف؟ العقل السليم يكون شكل أبداً يقول لنا وأذبتهم على ذلك أبعال عباد من الطعب مع صوتار النار ورواقعهم باختيارهم ولا حدة العصير على الله إذا احتجوا على معصيهم بقدره فالحجادهم ما ايه ها ضاحقة باضرة وقالوا إنما شيئة الله غير محبته اي نعم اتكلمها بسنوع جدا مشيئة الله قد يشاء الشيء ولا حبه خلق إبليس ولا يحب إبليس ها خلق أبوه ولا يحبه قال فمشيئته تعلقت كل شيء موجود من خير وإيه ها وشار وطع معصيه ومحبته خاصة للطاعات و اهل كما قال ذلك في الترك و في سنه رسوله صلى الله عليه و سلم ثم قال الشيخ عبد الله و اتى به تابيات ان شاء الله موعدنا معنا في الدرس المقبل سبحانه اللهم احمد اشهد ان لا اله الا انت استحييي و في الليل السلام عليكم ورحمه الله و رحمه ان شاء الله